قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار الإقرار معهود من قرى الشيء إذا تبث وهو في الاعتراف بالحق يكون كتابة يكون لفظا يكون, لفظ يكون كتابة ويكون إشارة مفهمة فافترق الإقرار عن الشعادة والسبب في ذلك أن الإشارة المفهمة شهادة من الإنسان على نفسه ولكن الشهادة شهادة على الغير ويسوغ للإنسان في نفسه ما لا يسوغ في شهادته على غوله والإقرار مشروع ولذلك أجمع العلماء على اعتباره بفدة السنة باعتبار الإقرار ولذلك قبل أن يجب سمن إقرار معه وإقرار المرأة على نفسه ما بزنة على حجية الاقرار وفبوته وذي سوف الشروط والإجمع منعاقد على قال بعض العلماء إن أقوى حجة القضاء الإقرار لانه لوش هناك انسان عاقل فتفرض فيه شروط اقرار لقبول اقرار ويشهد على نفسه بالبرر الا اذا كان صادقا ومن هنا فهو اقوى الشدج ومن هنا اخل الله الاقرار على امبيائه هذا الإقرار على عباده وخلقه وهذا يدل على عظم حجيه الاقرار قال ربنا وتصح عليه يصح الاقرار من مكلف لانه بالغ عاقل فلا يصح من مجنون ولا يصح من سكران أما الدليل على سقوطه من مجنون السكران فلأن كل منهما لا يعلم ما يقول وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وعمتم سفارة حتى تعلن ما تقولون فدلي على أن السكران لا يعلم ما يقول فلربما أقرب أشياء لا حقيقة لا سواء كان سكره على بالمو... وجه يعدى بالشرع ليس من ادله المحدد للعمليه الجراحيه وقبل الافاقه اقر باشياء ثم نوط بالاقرار وذلك للشبعه ولو ثبت قوله وكذلك ما كان شكره تعمدا فانه لا له... لا احد يقار على الصحيح ما قال انما وديننا على سكوت اقرار الشكران من جبلت الصياع اللي وصلنا من حديث بريد بن حصود رضي الله عنه وارضاه أن ناعز ابن مالك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني قصدت حدا فقهرني فقال صلى الله عليه وسلم أبهي جنون يسأل الجماعة وقراره كم كان من دب الأسلم جنون فقالوا لا ما في جنون نعرفه عاقب هذا يدل على أن النسون لا يقضل إقراره ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح المسلم أشربت قال إني أصبت حدا بطهد فقال صلى الله عليه وسلم أشرفت فقام رجل فستنكهه يعني شم رائحة فمي فننيجي رائحة خم فعليه يقول على أن ينقل إقراب المجنون ولا يقبل إقراب السكران لما ذكرناه <تصفيق> أن يكون مكلفا لأن المجنون المجنون لا يعتد وله آخر بقوله كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط مقالة الردة حينما كما في الصحيحين من قصة حمزة ربو الله عنه وارضا وهذا يدل على أنه لا عبرت الإقرار الصبي والسكرام يمكن أن يكون عاقلا أيضا فلا يقبل إقرار الصبي الصبي لا يقبل إقراره وإلا أنه لا يفق بخبره وذلك قال صلى الله عليه وسلم وقع القلم عن خلافة وذكر فرقه الصبي حتى يختلف الصبي لا يفق بقول ما عنده عاقل وما عنده أشلم يمنعه ويردعه يعني اقرار مختار. أي أنه غير مطرح المطرح لا يقبل إقراه وقد دلنا أدلة الشقوق مآخذة الإقراه والإقراه في أكثر من المشائل فيما تقدم معنا في الأموال وفي الفدود فإذا أكره فإنه لا يآخذ على ما يقول لأن الله أفقط الرد وهي يقول من أقوال المطرح بالإقراه فدل على أن قول المطرح لا يؤثر به ولذلك لا ينفو الطلاق ولا ينفذ عزقه ولا ينفذ إقراؤه لأنه من الأقوال وقد أفقط الله عز قول المكرى في الردة وهي شيء لا من ممكن أن يطلبه ممتعين وهذا له ظاهد أن يتقيض وأن تصوف شروط الإكراع أولا وقد قدمناها في مباحث الإكراع على الطلاب وذكرنا شروط الإكراع ثانيا أن يتقيض بما أخرها عليه فإذا أخره على أن يطر بسيارة فأقرب سيارة ومجرعة أخذ بإقرار المجرعة ولم يأخذ بإقرار السيارة لأنه يتقيب بحدود ما أكلها عليه فنظر إن في أنه أخذ به في إقرار غير محزول عليه غير محزول عليه ثلاثة حقرار السفيه بالنال إلا أقرر السفيه بالنال لأنه أصل الحجر على السفيه من أتصرف في النال وهذا نفسه قوله تعالى ولا تأتيوا السفاء أموالكم فأسقط بصبفاتهم المالية فإذا جئنا نصحح إقرار السفيه بالمال فإنه حنعي ربما يقول لسلام علي عشر ثلاث ويضع ماله لأنه سفيه ومن هنا صجر على السفيه في إقراراته المالية أو ما يقول إلى المال أن لو كان يقراره بحد أو قطأ فإنه يصحوا إقراره لأن المواب هنا إسقاط إقراره في الأموال وما يقول للمال وهو الذي صجر عليه فيه ولو قيد فقال غير محجور عليه في ما قرره به لكان ادق هذا الذي يعني عليه العون عند محمد اقرار محجور عليه غير نعم يقول العون انه عاقد ومكلف ومستوفي للشروط اقرار بالاقرار فلو اقرر انه قتل فعند العدوان فهو يقتصم واقراره صحيح ما دام ما للشروط نعم ولا يشكون خطا على وزن ما انفعال كما ذكرنا أن يتطيج في الإكراه بما طلب منه فالشخص يزن مثلا براهن فيما يشرفها ويبيعها يزن بنامير ويبيعها فأكره على أن يزن فوزن ثم بعد البيع الصحيح بما الذي يأكره عليه الوزن ما أكره على البيع فبيعه لم يصابس محلل الإسقاط والأصل إغماله فيعمل العقد ويبقى على الصحة فيه. إذن شرط صحة تأثير الإقرار في الإقرار أن لا يتجاوز المحمل الذي أكره عليه أو القدر الذي طلب من أن يقضر به المال ومن في مرضه بشيء فكأ إقراره في صحته إلا في إقراره بالمال دواره فلا يقبل من أقضى في مرضه كمن أقضى في صحته مرض نوعان مرض مخوف وغير مخوف قد تقدم معنى فأما المرض غير المخوف ماذا كالذو كان إذا كان شخصا مزكوم وقال فلان له ألي ألف فإن صحيح وأن المرض المخوف طبعا هو المرض المخوف بضابطه الذي ذكرناه يؤثر في الإقرار إذا كان لوارده في نام فهذه من شرع عبد رحمه الله في قوابح الإقرار في الصور الخاصة وهو أن يكون في الأموال أو ما المال الأفضل الذي ذكرناه أنه لو أقر بغير ذلك أنه يلزم في هذه الحالة إذا كان مريضا مرضا مخروفا فأسعى ضرده الضرد الأول أن يكون المرضه مؤثرا في عقله كما يأتي في الجلطات لأصيب بجلطة قبل موته وكانت الجلطة مؤثرة في دماغه فأثرت في ترسيزه وشفته فأقر وقال فنان له علي ألف فإن ربما كان صدد الأرض فنسي بسبب الجرطة وقال له عليها فإذا قال الأبد ان هذا النوع من المرض او الأدوى التي يعطاه تؤثر جداكرة وتؤثر يضبطه في, في إقراره الصاقط لأن التهم الوجود أما إذا كان مرضه ولا يؤثر في في, إقرار في أهليته بالإقرار وضبطه فإنه سنعيد المنظر إما أن يقدر في مرض الموت لوارث وإما أن يقدر غير الوارث لغير الوارث من شيء وهو الأجنب إذا أقرر غير الوارض أن في ذنبه عليه مئة ألف حكمنا بصحة الإقرار واعتبائه لأن الإنسان ربما كان ظالم آكل لأموال الناس متخذ في هذه الأموال ويتساعد في رد حقوق حتى إلى عين الموت وقارب الموت ومرض مرض الموت أبركته رقة الآخرة فانتسر وأحد التوجه في الممكن من يخلص نفسه ومرض الحقوق إلى أهلها ونضم إلى أصحابها فهذا بالنسبة إذا إذا اما اذا كان قد اقر بوارث ففيه معارضة لنهي النبي صلى الله عليه عن وصيل الوارث وحين تحصل الشبهر فقد يكون يطلق هذه التهمة في الاقرار يشترك في صحة الاقرار ان لا يكون متهم فهذا وجه الخال المسمث لهذه المسألة رحمه الله بهذه المسألة في اول كتاب الاقرار في الشعور. لأن من شروط صحة الإقرار يكون متهم فإذا كان في مرضى الموت وأقرى دوارة اتهم فإنه ربما حمرته المحباء وأنه ابن دار له فيبدأ أنه عنده حقا حتى يتخلص من شروط الوصية ويعطيه عن شروط الإقرار وهذا مجدد تحفظ فخينئذ لا يقارد قتلان الإقرار لأن الإقرار صحيح من حيث الأصل من الشروط لكن ما تمنع إعمال الإقرار إلا بإذن الورثة فإذا رضي الورثة وأجاز الورثة صحة وصيلة وقد تقدم معنا هذا وعمل إذا قال ورثة لا قال ابني محمد له عندي ألف ريال وهذه الألف سلط أو فقط سلط فحيني إذن نقول الإقرار موقوف على الورثة من خيث هو صحيح ولكن ليس كم يسمونه الإقرار الموقوف بحكم بصحتي بالاصل ثم نقول لمن البقية الورثة عنك جزء او لا جزء لا جزء, جزء صحة ونحن وإلا فلا معنى. وإن أقرأ لمرأته بالصداء فنهى نهض المثل في الزوجية لا ذئة قارن إذا أقرأ لمرأته بالصداء هذا ظن إذا أقرأ لأن المرأة عنده صداء فمعنى ذلك أنه أقرأ منها الزوجانا لأنه لا صداقة إلا بمتاح ولا متاح يوجد الصداقة إلا إذا كان متاحاً صقيحاً شرعياً وحينئذ يثبت وتثبت الزوجية بإقراره ويكون لها مهر المثل ولو أقر أنه كان عدالها في صحته لم يثبت إذها لو أنه مريضاً مرضاً مرض ادعى أنه طلق امرأته طلاقاً بائناً في حال صحته فحينئذ يبتهم وقد سبق وقلنا في الطلاق بينا هذا حتى ان بعض الصحابة يقول من طلق زوجته في مرض الوفاة فانه يورثها من حتى ولو خرضت من عدتها بل بعض الصلف يورثها ولو تزوجت رجم ثاني طالوا لانه لما اخرها الى مرض الوفاة وطلق ضل على انه يريد حدمانها من الارث وهذا ما يسمي العلماء المعاملة بنقيه القصر ومن هنا إذا, إذا أقر أنه طلق أبانها يعني خرجت من عشنته حتى لا ترث يعني إذا قبل ما رضيه ومعنى ذلك أنه محب التهمة وعلى فنالك الرجل يتحالل أقرار وجود التهمة وإن أقر لوارثي فصار عند الامت أجنبية لن يزدن إقاره لأمنه باطل وإن أقر لوارثي فصار عند الموت أجنبية أقر لوارث قال مثلا فلان ابن عمه قال له عندي مثلا ألف ريال فلما أقر له لوف عنده بلد وشاء الله عز وجل أنه قبل موته او بعد موته مباشرة ولدت المرأة فأنجبت ذكرا ابن الأم عصد يحجب بالابل لأن مرأة البنوة تحرم فحين يقول لما أقر له واعترف له وكان وارثا فإن هذا يوجد بطلان الإقرار له إذا لم يوجد الورثة كما ذكرنا فيحكم لبطلانه ثم كونه صار أجنديا بعد ذلك لن يصادف محمم يعني بطلان الإقرار بطلان الإقرار لا يعاد مره ثانيه شو حكمي في حكي بعد الغاء لأن قال لاني اثبات الغاء لا يمكننا نؤمن بعد الغاء فهي لاومي النقاه والشقط لم يؤثر زوال النعمه في الشريعه موانئ إذا كانت رجع, رجع الى الحكم الى الحثم مثلا فاشقط لا قبل شهادته شهادتي لكن اقول له فر عدلا قبل الشهاده مانع معقص مدامه ما موجود ومن مهلة الإغازان رجع الحق من الأصل قوي الشهادة لكن هنا المانع كونه أقر فسقط الإقرار في حال الابتداء لا يجب أن ننشئ ما نقول لا قصف حديثي هم صحيح الإقرار الإقرار بطلا من أصله ومن عن العلم طبعا من بصف هذا المصله هو أدق لأنه في حال الإقرار إذا أقرأ وقلنا إن الإقرار موقوف على الإجازة في الولا معناه أنه صحيح إذا كان صحيحاً في الأصل فإنه إذا زالت ذلك زال موجد للمنح رجع إلى الأصل من قبل الإقرار منه وإن الله وارث الأعقام الصح وإن صاح غليات وارثة بين القرار لغير وارث صح الإقرار وهذا إذا صح الإقرار ثبت الحق للصاحبين ثم شاء الله عز وجل مثل المقرر ابن عم وعنده ابن ذكر ابن عم لا يعرف ما الفرع الذكر الوارثة الأفضل وهو أقرب سواء ابن أو أخ ثم إن شاء الله عند الارث توفيها بعد وفاة قبل وفاة الرجل وقبل تنفيذ هذا توفي الابن رجع ابن في الارثة النظر وارثة اعلم يا امه ان وجب ان شاء الاقراء قبل الحكم الخاص به وجب الاقراء كون الماء الممل بعد ثبوت الاقرب له واثبت وهو الصحيح نعم ولئن في بعد على ان انت هذه الادعاءات الذين يدعي ادعيه قبل فلا قضاء في معرفه العاه الشديكاح مشو نام زوجا او نذر يكون ولم يدعي, يدعي اثنان ما, ما في خصومه ما في موعز او دوره قراوا نعم واذا والذي او الذي ادين اسمه صح وهو الولي الذي منزل منزلته ان بالولايه كالاب الذي يشهدنا وقد نكه وقد تقدم على من له حق لا في الاجبار الابن ابنه الذكر فاجبرها وقال قبل كلامه زوج بنتي قال كلامه بنتي جوج زوجه بفلان. فلان انه اخذ هذا القرار وكتبه واخذ من كان قائم المقام عمان وإن أقرد نسب صغير أو مجنون مجهول نسب أنه له كذا تنتبه لأنه أخذ به فيرثه ويرث منه إذا كان حيا ولكن مئة هذا المقر لأن هذا المحل قابل للإقراء ما في تهمة قال فلان ابني فقال فلان ابني ولوث هناك أحد يزدعي والصغير جاهل لا يعرف نسبه لأنه كان خبيرا وقال فلان ابني فانه لا يثبت الكبير اذا نفى ولم يعني يصدق من قال له خطي هذا فاذا عقرب نسب بابن صغير او مجنون او نحو ذلك وليس هناك احد نازل هذا الاقراء قبلا هذا الاقراء اذا قبض سبت ما يثبت من النسب من الناس ومن وغير ذلك من الاحكام المترتبة على هذا الوقاع إن كان ميت وولده إن كان ميتا هذا الصغير وولده وولده والأب الذي ادعى نسبه لما في هذه الحالة له حق الارف وهذا طبعا الآن قليل خاصة مع وجود الوسائل من التوفيق وتوفيق الولادة لكنه حصل في لقيت ونحن ذلك قال هذا اللقيت ابني ثبت من سبوه ومن سبليه وهو عامل معاملة الولد له وكان هذا اللقيت صغيرا او من اذا كان شدورا فالفكر ماضح لهذا واذا ادعى على شخص بشيء مصدقه مصدقه واذا ادعى على شخص بشيء مصدقه قل لي عليك الهواء وقل نعم حين اذا انه هو اخر باقراره السؤال معادم في الجواب أي نعم لك علي ألهم قاعد عنده لنا السؤال معادم في الجواب فلو قال نعم لقصت نعم لشيء آخر نقول لا يقبل لأن نعم جاءت مركبة على السؤال والسؤال هذا ليس على القضية له, له عليك ألف قال نعم يؤاخد ويعتبر يقرر ضد هذا هذا للأصل أي شيء يعني في هذا الأصل دعا عليوب قلعب هذا حصل ووقع شهادة قلعب ووقع أنا ضربته أنا شتمته أنا كذا فعلته انا كسرت بابا أنا كسرت فيارته كين عيني في المؤاخر ودي قراري ما تكارم سوكي من الشوق فليه بدعا عليوب لا شيء لا شيء قال لنا رجل خاصة رجل عنده قابل قال له ما خصو ما تكمو هلك شيء قال سلهم بي عليه شيء فقال هل عليك شيء قال لا ما نعندي شيء قال هذا اللي الليل أن شيء أريد منه يعني الخصوص يقول مجل ما نعندي شيء أنا أبغى هذا اللي ما هو شيء أبغى هذا اللي يبدعي عليه فهو منع من الله إذا كان الإنسان قاضي عالم عنده الله يستحق له أخرج من هذا المشاكل فقال اريد هذا لا شيء اريده طبعا مثل هؤلاء يعني انسان بلغ عقلوا الى هذا المشتوى كيف ستجيبه تقول له مالك شيء يقوم اريد هذا لا شيء اريده قال له اذا سألتك وانت بوعقني فاجبني اذا سألتك اترى في يدي شيئا ثم فتحه قال له ما هي الشيء قال اذا خذ من هذا الله شيء وقد اهلت له لك حق صاحبه سوي قلوا يبه ترى فيها شيء قلنا فيها شيء كخاصة بالله شيء الذي تبعي على أخيك يكون المدعا شيء شيئا وهذا الشيء طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيل في المجمونات يمرغ أن يكون قد يكون في الفقوق المالي وقد يكون في الفقوق الشخصية فإذا عليه شيئا وقال صدقه فالنعم له علي فإنه يآخر بإطراره قال رحيم الله تفسد إذا وصل بإقراره ما يسلطه نفل أن يقول له علي ألف الناس الجنهي ونحره لذينه الألف هذه المسألة في الحقيقة الحصب هذا هو ثابئ للشروط الإقرار وهو عدم رجوع المقر عن إقراره وعدم يبطاله في الحيث من هذا الأصل الرجوع يؤثر في نساء مؤينة ولا يؤثر في حقوق من هذا الأصل لا يؤثر في حقوق المالية وحقوق الناس لكن لو أنه رجع عن حق المحقوق الله عز وجل فإن هو ذلك قصة معز وقد تقدم إثنان في ذات الجنة لو قال لو وصل بإقراره ما يغطبه فحينئذ يكون هذا الإطال موعا من الرجوع فأنه أقر ثم رجع ويقر بشيء ويثبته ثم يرجع فهذه المسألة بحثة العلماء هي في الحقيقة تابعة المسألة الرجوع فقال رحمه الله وإن وصله إذا وصل بإقراره ما أن يقول له علي ألف لا فزيني ونقض له, له, له علي ألف لا تجمني له علي ألف هذا يفقق له الحق لا تجمني يفقق له الحق فوصل بإقراره ما يشتقه بعدما من الوجوع ما من الابطان فلا يؤسد به ولا يقضل نقول له لما قلت لك علي ألف سبسة ألف صاحبها وقلت لك الزمنين رجوعا عن حق مالي والرجوع في الإقرار عن فقوق الماليين الفقوق الآدميين لا يؤثر وقال له نعم له علي ثم قال رجعت عن إقراره فإن هذا الرجوع لا يؤثر لما قد ثبت في في الحق وحينئذن لا نعلم عن هذا إلا بيقيم الأوغال هو فإذا قال ليس له علي شيء نتهم يريد أن يشخط عن نصر التبع فإذا قال له علي ألف لا تتجميل فإنه لا يقبل منه قوله لا تتجميل وتشبت الألف ما وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمين وإن قال كان له علي ألف وقضيته هذي يسمونها العلماء قبولوا الإطرار كلا دون قبوله بالتجميع وهذا نذهب دعو الغلماء أنه إذا قال له علي أنتم وقضيته قالوا إنه في هذه الحالة قد جمع في إقراره بين أصلين لا يمكن إسقاطهما لأنهما جاء في إقرار واحد ولا يمكن أن نقل نقبل إقراره ولا نقبل قباعه ومنهما قالوا مع يمينه لأنه يمينتهما ويقبل منه ذلك ما لم تكن دينة ما لم تكن دينة تسكت أنه قد دينة أو أعطى بنعنى أن هذا ما أصلان إقراره بالألف وقضاؤه للأس فأنت إذا فصلت هذا القضية جاءت المقر وعقر بهما معا حينئذ تقول إنا نقضي للقرار كلا وإنا نسخطهك فتقول القول قوله بيميني فقبلت يقرار وعتته لني حتى يتخلص لها حق وإن إذا نقول أنه يعني أن يثبت المدعي الأصل الأول فقام لي عنه ألف وقامت البيينة على الألف فحين عيضه ما يقرأ القول هو قضيته من ضمن جزء الإقراء ولم هذا وامتهى الإشكال أو يقيم بيينة على السبب أو يعترف بسبب الحق أو يعترف بسبب الحق كان يقول من بيع من هدة ونحو ذلك وإي قال له علي مئة ثلثة فكوتا يمكنه السلام فيه ثم قال جنوفا أو مؤجلة لدمه مئة جيدة حالة إذا قال له علي مئة عندنا شيء يسمونه الاطلاق وشيء يسمونه التقييد فالمطلق بعرف يعني شيء عرف يتقييد بهذا العرف فإذا قال له علي مئة العرف عندنا أنها يديها للسعودي نقول ادفع مئة لها فلوما قال له علي مئة وثكت ثم ذكر عملة من الحطة قيمتها لا تساوي الريال وقال مثلا له علي مئة من ريال ثلاث او دينار او من دولار قيمة الريال او اقل, أقل مئة في الريال السعودي ما قلنا لزمه بالاغنع لأنه هو المنصر وهو الاصر فكونه ثكت سكوتا ينفله عن نصر ولن يصف ثبت به الأول وكان بإمكانه وكان يريدها وكان يستدري لكنه لم يستدري في المسجد ويصفت حقه ويثبت لكون النئة جيدة صحاحا غير مزيفة وكون العملة الأعلى وكان هناك العملة في البلد أعلى وعملة غيرها غير أعلى وفي المعرفة عند الاطلاق من شرف إلى وعند الاطلاق من شرف إلى الجيدة وإلى قوله مكسرة لأن قوله مكسر نوع من الهروض عما أقربه كقوله لا تبزمني هناك أسقط كل المقربه وهنا يسقط جزء المقربه لكنه إسقاط بنوع من التلاعب والتحاول من فتحل وعلى الباب فقد فقوق الناس ملاهي العلم من قال إنه يقبل منك فتاولى مضاوق وذا سؤلاء وضيئ وهذا مبنى على مسألة استفراء البعض من الكل اتسوناها عليهما. وإن أقر بدين مؤجر فأنكر, فأنكر المقر له الأجنة فقول المقر مع يمينه وإن أقر بدين مؤجر فأنكر المقر مقر له محمد وعبد الله أقر محمد لعبد الله بألف قال له علي ألف ولكنها دين مؤجر قال المقر له لا بل إني أعطيته الألف على أساس أن أو يحصلها لي متى ما أخذ وديعة متى ما أخذ يعطيه إياه فحينئذ الدفع فورا لأن الأصل في الحقوق ما يكدشع فورا فدمائل على ذلك نقول اقرأ ورغب الألف بالحق يجب عليه دفعه للصاحبين ما من النسبة ما خالف الأصل هو التأجيل التأجيل ضد الأصل هذا راضح فإن الأصل ما خالف الأصل فمطلق الامر به فعندنا ال الذهب المغشوش الخالص والصحاح والمدفعه والمكسره والصحاح الصحاح المكسره والجيوف والخالفه والام الغالي ان الرخيص كلها تنشرح الى المعروف رحمان حتى يثبت صناعه لانه هي الاصل نعم وانه قر انه وهب اورهنا واقبض او ضر بضره بقبر يعني ثم انفر القبضة ولم يشهد اقرار وسأل احلاف خطي فله ذلك يقول انه مثلا هذا المسألة الحقيقة قد تصل على البعض في مسألة كل شخص يقول وهبت فنان واقبضته انا حينما شخصي اعترف لي انه واحد لي واقبض انه انا اعترف انه ملك لانه عبا تنفل قبضه قبضيني هذا في هذا الهبا طيب ايش يريد المقر له يمكن انها اقضى وفي الذي يجعل المقر يعدها من الاخبار هذا يتأتى في مسائل الخصومات اذا حصل ضرر من الاشياء المذوقين اعطاه عمارة هدة ثم سقطت العمارة على اربع اشخاص قتلتهم الديل من اربعة اشخاص اعظم من القيمة العمارة فحينئذ لذا اثبت انه وهده واقضله فهذا من مصرحة المقرر وحينئذ كل منهما طيب المقر له من صلحة لقلها هذا ما أقضى بنا وحينئذ يرد الأسكال هل قبر أو هل ما قبر وانتقال اليد موقف على القرض لأن الهبى بالإسماع تثبت بالقبر والحديث قصة بذكر بالله عنها ابنتي عائشة إني كنت قد نحيت في ثلاثمائة وصقا جاتا من ماء من نخلي بالغاية فسلو أنك احفزت فيه وقضبت فيه لتانا من كلتي أما أنك لم تنقل إذار كانت اليوم سواء هل يدل على الاشتراق القلب وديه ما فيه من في حين إذن إذن دعا أنه أقضى وقالنا أقضى فيما أوشي فيقر أنه وهذا ثم يقض أنه أقضى في المقر له يتهرم من قدوة الإقبار فإذا قال ما أقضبني يقول طيب أنا أسأل القاضي أن يحلف أني ما أقضبته كان له ذلك هذا مراد ولذلك بعض الشرح يقول أم غليب كيف الخصم يقرر وأعطاني وهذه ثم نقول من يحلف ولا يتأثى إلا في النسائل فيها الخصومة والنسائل التي يخشى في الإنسان فيها من بقاء الملكية واليذك خاصة إذا حدث الضرب من العين ونحو ذلك وإن داعى شيئا الوهده كان مثل في الرقيق في العود كان يا ابوه ثم يجني جناية م... تحصل أشواف المملكات من المصلحة يعني ألا تكون في بركه وشنعين يريد النزاع في الأقدار وعدم لأن الملكية تنتقل للقبل وإن داعى شيئا هو أو اعتقاه ثم أقضى أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم يمتشخ الزيب ولا غيره ولا جمته غرارته إن داعى الوهده إذا قال له بعتك هذه العمارة هذه من طعمها من عمر لهذه السكوك نمشي بسينها لو قال له بعتك هذا الكتاب فأخذ الكتاب عشر هذا البريع قال الكتاب ادعى أنه ليس له فحينئذ عندنا عقد البيع سابس على وزن لا إشكال فيه بيع شرعي وعقد شرائع أمرنا الله بالوفائد فقال يا أيها الذين عموا عفوا بالعقوة فإذا جاء يبدأي أنه ملك لغيره ملك لغيره يعني في هذه الحالة لما قل هو من كل لفنان فإن الأصل أن هذا الكتاب انتقل إلى محمد من الشريح فإقراره بعد البيع لم يصاب الشيء يملكه الكتاب هذا كان في كتاب مثلا في خيه فجاء وضعه إلى عمر عمر أخذ الكتاب ودفع قيمته بعد العصر ثم بعد المغرب قال هذا الكتاب من كل بيت تلاحظ أنه تم عقل شرعيه والبيت وجاء إقرار لم يصادف محلا هو يقدر شيء من يعد عليه يدي لما قد تم البيع والتهم ولم يصح فقط اقراره بعد خروج الباب من كل شنان لا هو ملك من كل شنان لكنه بهذا الاقرار قرن من كل شنان قد اقر انه تصرف في ما الغير فاحتمل الاقرار على امرين اولهم أنه اراد ان يستكن ضيع والقاعد الشرعيه تقول الاهمال اولى من الاهمال فالاصل اهمال الركود لا اهمال ولا غلو بالغ فنمكن بيح شاريا في إعمالي على أنه أقد وثبتت النسيح فجاء إقراره بهذا المعنى للغير لأشوى في الشهادة لكنه مو إقرار يوجد تبيره لأنه لم يملك قد انتقلت النسيح وشرق صحة الإقرار أن يقدر بشيئين لكم وبشيئين أنه حقا مقر لكن الجانب الثاني وهو كون يقول هذا الكتاب مزيدي وليس بأمر الذي اشترى مني فحين إذا قد أفتت لنفسه جناية على مال زيد يعني أنه باع مال زيد وحين إذا نقول له تغرم زيد المال ويصحح البيع مالا على الضعار الصورة الثانية يقول لا أنا ما كنت مالكا له إذا قل لم أكن مالكا له حين جاء بشرط أثر في البيع ويهد الشبع في العقل هذا أمر آخر إذا أقرب به غيره على أنه ملء بشرط الملكية ونحن لذلك هذا مؤثر أما أن يقول هذا الكتاب ليس لأمر الذي يشترعه إنما هو لذلك هذا إقرار من يصابه نحن على وجه التفريق بين الإقرارين حينما ينفي يرأيهم بذلك قال أين تبه حينما ينفي أنه ملكة فحين أعيد الله اشتر معاً يؤثر من شرط صحة العقد أن يكون مالكاً له وحينما يقول هو لفنان وهو لفنان فقط يقراره غير مصادف من المحل المعتبر فيفقد في الثاني واعتد ذي ويقال لن يكون ملك فيما لسه بعده والأقار ضيينته قبلت سعم هذا قال لن يكون ملك اللي ولكنه دعته وأنا لا أندكه لأن إن شاء قد يسه قد يخطى يأخذ كتاب صاحبة يظنه كتاب الله فداعه ثم لما دعه قالوا الله هذا ما هذا ملك وأقام بينا على أنه جاء بكتابه ووضعه عنده وكل الكتابين كل منهم يشبه الآخر فأخطأ باع تقبل تقبل بينا ويختم بانتصاح البيع لأنه باع ما ينبكه شرط صحة البيع أن يكون بما ينبكه إلا أن يكون فالأقر أنه ذلكه أو أنه قضى وهمنا من ذلكه إلا أن يكون أدقى أقر أنه ملكه أو أنه قبر تمنه فيه هذا يسمونه التناقض أن يكون عنده إقرار سادق ثم يأتي بإقرار لاحق يقصد به إلغاء الإقرار السادق ونفق الإقرار لاحق ونفق الإقرار السادق قال يا أسلام هذا الكتاب بكم سبيل قال بعشرة قد هو ملك اللذفة معه ملكه من, من بملكيته حين عيدا إذا أقروا صدر منه الإقرار ثم جاء قال ليس بمثل لي حين عيدا يريد إكتاء البيان فلا نقبل منه إقراره بأنه غير ما عليك إذن شرق قدول إقراره غير ما عليك تكون هناك تهمة بمناقبته لإقرامه السابق ما لو فدف أنه أقره سابقا فقط الثاني وبطل شكم الأول نعم قال حيهم الله نفسي إذا قال عليه علي يسير أو كذا قيل له فالسر إذا قال له علي يسير هذا يسمون الإقرار بالمجمل والمجمل هو الذي يتربت بين المعنيين فأكثر لا مضية لأحدها على الآخر مع بين المعنيين فأكثر بالسوية فالمجملات تحتاج إلى بيان تحتاج إلى تفسير ولذلك من شرق قبول الإقرار أن يكون بينا بعض العلماء يقول بعدل قبول الإقرار مجمل نهائيا ومنهم من يقول إن المقبل الإقرار مجمل ولكن مطلب تسره ممن أقر وهذا هو الذي درج عليه وسلم رحمه الله من هذا الطائفة لو قال له عني شيء شيء هذي نسرا يحتمل أنه غالب يحتمل أنه رخيص يحتمل أنه من العقارات يحتمل أنه من المنقولات يحتمل أنه حق من الحقوق العامة وحق الاستحقاق مثل الشفعة يحتمل أنه حق مالي في القلف أو عرض أو نحن ذلك يطلب أو يطالب ببيان وتفسير ما أجمل فإذا أراد أن يفسر ينبغي أن يفسر بشيء له قيمة يفتق عليه أنه شيء ولو قال له علي مال ينبلي ان يكون الشيء الذي يقرب به مالا محترما سرعا وعلى هذا لو قال علي مال ثم قل له ما هذا المال قل ميته قل خمر قال خنجير انا هذا ساقف التفسير ولزمه بدفع مال تقلل ما يصدق عليه انه مال. يعني اسمه الحقيقة أقل ما صدق عليه هذه الحقيقة أن أنه مال يجد بدفعه إذا لم يجين ولم يفسر الأصل يقتضي أنه يمنع يحبس حتى يبين ويفسر ما أجمله لأنه حق للغير وهو الحسن نعم الذي قرمه فإن هذا حدث حتى يفسره نعم هذا مجد من يرى الحبس في الفقوق المبهمة ومجنعة فالحبس الله يكون هي بدلول واضح دين فإن فصره بحق شبعة أو بأقلها للقبل فإن فصره بحق شفعة فلو عليه حق أن يشع في عقار بيني وبينه وبين كان بينه وبين عقار فقلق شب هذا الحق قبل لأنه يصدق علينا شيء وله حق أيضا فإن فصره من فإن فصره بحق شبعة أو بأقلها للقبل أو بأقل لما قال له علي من في الماء ويكمل ما وفي النص ما يعني مال يصفق عليهم مال مدى ما المقال له علي شيء وعليه مال وهذا مال يسمى مالا فنقبل منه لكن لو قال له علي شيء قل فسر قال حبة شعير هذه ما يمكن معهم تقبل يعني ما يصفق عليهم مال عرفا زي مال له قيمة يعني أقل ما عليه عليهم مال, مال. وإن تغفاه بميكة أو خل أو قشر لم يقبل هذا قبعاً مفهوم العبارة السابقة انفسره ببيته قال له عليا نعم قال المال؟ قال محمد مثل يا حمطين من هذا ليس بمال لأنه مع ما يجوز بيع محمد, محمد قل هذا ميت ليس إنما يقبل أن يكون مالاً محترمن شرعا وهكذا في السرب الخمر والسنزير كله لا يقبل لماذا؟ لأنه لما قال علي مال ثم ذكر شيئا لا قيمة له بالشرع به الشرعان كانوا من الإقرام لذلك يتغنب ما ذكره ما له علي وأنف الله هو التهرب الصريح والتهرب الظلمي ويقبل بكلب النباح النفع أو شدقه ويقبل بكلب النباح النفع أو كلب الشراسة وكلب الصيد المعلم فإذا فسره وقال عليه عنه معلم قدر تفسيره إذا فسره بكلب له نفع مباح النفع المباح اللي هو الصيد والماشية وثبت عن النساء صلى الله عليه وسلم استثناء الصيد والخراسة للغنم والدواب والدهائم والصيد هذه ثلاث انواع من الكلاب من اتخذ كلباً إلا كلب الا كان بصيد او حرس او ماشيه النقصه ناجي كلهم هذا يدل على انه له قيمه شرعيه يعني منفعه مباح وان قال افضل فليس شيء ذاته وكذلك قالوا انه في مذهب ابو غنم انه اذا اكلت الصيد المعلم يخصر على تعليم له ضمان مذهب ضعيف لكنه هو شيء من هذا نعم وإن قال له عليّ ألف رجع في تبسير جنسه إليه إن قال له عليّ ألف هذه الألف ما ندري دولارات، ريالات، دنامير، دراهم في قيم مختلفة نقول له فسّر عليّ ألف دولارات والدنامير دين فإذا فسّره بالدولار قبل إذا فسّره بالريال قبل إنه يحتمل وإذا فسّر المحتمل بأي تسسين قبل منه لأن الله يحتمل ان تسره بجنس أو أجناس قبل قال هذه الألف دولارات فأخذ بالقيمة الغالية قبل هذه الألف ريالات أخذ بالقيمة الدنيا قبل لأنه ما في عرف مثل من سرزي مؤين له ألف خمسمائة دولارات خمسمائة ريالات خمس دولار يعني اشترك قبل قال بأي شيء سواء مش أجناس أو جنس واحد وإذا قال له علي ما بين جرهم وعشرة لزمه ثمانية نظينه درهم وعشره قالوا يلزمه الثمانيه ان السته تسقط بالدينيه الا قال له هذا طبعا وافق في بعض فقهاء المالكيه الحماد رحمه الله نظينه درهم وعشره قالوا يلزمه 108 ان هذا يقتضي الدينيه قال ما بين يديه نظينه قالوا ان هذا يقتضي أن يدفع له ثمانيه من آل علما قال تسعة لوجود المسرحة والمقاربة في رشعة تسعة دراهم ويقول الأول إختار المسلم رحمه الله لوجود الدينية لكن ما, من ما بين التسعة من الدرهم وبين العشرة لأن التسعة مقاوضة للعشرة وما قارب الشيء أخذ حكمه وإن قال ما بين درهم من إلى عشرة أو إن درهم إلى عشرة اللذين له تسعة قاله للمقاربة إلى الغاية وحينئذ تكون الغاية العشرة وما دونها غير منفيك تكون تشعى وما بين درهم وعشرة نفس الشكم قالوا لأن هذا اقتضي البيئة قد قدمناها في اللفظ وفي اللعنة وإن قال له علي درهم أو دينار لازمه أحدهما إنه علي درهم أو دينار الدنار أغلى من الدهاج له علي دولار وريال الدولار أغلى من ديال نقوله فشر وهذا مراد المصلف أنه إذا تردد بين الغالي والرخيص قلوا غزير هون يبين هذا محتمل نعم. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في جراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول له علي تمر في جراب قال مقر بالتمر غير مقر بالجراب قال تمر في جراب ما قال تمر وجراب جراب بها كمر فاذا قل تمر في جرابين راضح؟ قالوا انه اقرب التمر قال في جراب يعني احتمال بعض الاحيان الشخص يقول له عليا كيف في الثلاجة عن معنى ذلك من نأتي ناخذ الثلاجة قال كيف في الثلاجة يعني لأن بعضه يكرد هذا يكسب أن ما الذي له عليه نوضع في جراب أو أنا واضحه في جراب أو واضحه في ثلاجتي هذا وجه نظر فيه وحين ذي الأول وليس المحل تبعا لما أقرب به أو تبع في جراب أو سكيني في قراب أو سكين في قراب كذلك هو في الحقيقة في هذه الحالة لا يكسب كثير من الناس يعبد بهذا التعبير ولا يقصد مجموعا أمرين لأنه لا يقصد هذا العبر بأن شاركه أو قال مثلا له علي جراب فيه تمر هذا واضح لأنه يقصد الجراب مع التمر لكن يقال تمر فيه جراب أو سكين فيه قراء أو في فيه غنب ونحن ذلك هذا يقصد به أول دون الثاني وهكذا لو قال في الصم في خاتم نعم أو تقل في خاتم ونحو استهوى مقرم بالأول بالأول بالتمر وبالسكين وبالسف ولا يلزمه الجراب ولا يلزمه القراب ولا يلزمه أيضا الخاتم لأنه من يقرب الثاني نعم قال رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى هذا هو من مع أن الله أعلم وأحكم سبحانه أنا من علم آذن أعلم الأنبياء والعلماء الله بعزتي وجلالي ومتعلوا الظلم النافع وأنه صالح سألوا بعزتي وجلالي ومجعله شاجعا من يملائك أما من يبنه إلا ما أدواه وقلوا سليم